وَخَسَفَ القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ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 رَاقَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كَذَبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّأُ أَوْلَ لَكَ فَأُولَا ثُمَّ أَوْلَ لَكَ فَأُولَا أَيَحْسَبُ إِلَّا وترك سدى ألم يكن طفتا من مني يمنا ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى